Book two Sata Mia, Adverbeja Adverbejä al, -dhruf. al -dhruf. Jo kerran, ei koskaan Hasala marra,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 أي كوكان؟ أحد؟ لا أحد. أحد. لا أحد. تنتكوتال أتعرف أحداً هنا؟ أتعرف أحدا هنا؟ إن, إن لا. لا أعرف أحداً هنا. لا. لا أعرف أحداً هنا. بيلا؟ أي أنا؟ ما زال لم يعد. ما هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ هل ستستمر في البقاء هنا طويلاً؟ إن إن جاء أنا بتكسي لا، لن أبقى هنا لأطول بتاتا لا، لن أبقى هنا لأطول بتاتا فيلا <تصفيق> جتاين، اي انا ميتان شيء آخر، لا شيء أكثر شيء آخر، لا شيء آخر هلواتك جودا فيلا جتاين؟ أ تريد أن تشرب شيئا آخر؟ أ أن تشرب شيئا آخر؟ <تصفيق> لا لا أريد أي شيء آخر. لا لا أريد أي شيء آخر. <تصفيق> شيء حصل لم يحصل. شيء حصل لم يحصل هل أكلت كو يو شؤنيت هل حصل أن أكلت شيئا هل حصل أن أكلت شيئا إن إن أوله شؤنيت لا لم يحصل أن أكلت أي شيء لا لم يحصل أن أكلت أي شيء vielä joku ei enää kukaan. Mä on ahad, kahvia. Haluaisiko joku vielä kahvia? Halmaillaan on Haluaisiko joku vielä kahvia? Halmaillaan on vielä kahvia. Haluaisiko joku vielä kahvia? Ei Ei vielä kahvia. Ei, Lö. Le, Leisä ahad. La. Le, Leisä min ahad. Webbisivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.